عن سعيد بن مسيب. هرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف. وسعيد ابن حزم حزم جده رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأباه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لا. هو من كبار التابعين رضي الله عنه. سعيد سيد التابعين ومن فقهاء التابعين رضي الله عنه. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي المزابنة والمحاقلة. وبعدين بيفسر لنا. المزابنة. أيه المزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر يعني إن إنسان يلاقي على النخلة بتاعته البلح اللي فيها يقولك أشتري البلح ده يدوز الشرب بالمال بالفلوس لكن ما تشتريش بالجنس التحق ينفعش ان انت حديك تمر عشرة كيلو تمر وتديني عشرة كيلو بلح ما يجوز هذا الشيء لانك اذا اخذت البلح وتمرته وتحول لتمر ممكن ينقص عشرة كيلو يطلع تمانية كيلو سبعة كيلو او اقل ايبه هنا واعنا في ايه في الريبة ايبه هذا من الريبة يبناها عن المزابنة والمحقرة نفس الصورة بس ايبه ايه في الحقل الحقل الحقل في صمار ولا في زروع زروع الحقل فيه زروع يبقى هيجي الحب يقول لك اشتري الرز اللي أنت زرع دا كله الجديد ودي كم شوال من الرز اللي عندي بالسنة اللي فاتت هنا هل هيقدر على معرفة اللي هيطلع ضاعت ده بالظبط لابد من العلم بالإيه بالتساوي لابد من العلم بالتساوي لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالإيه بالتفاوض في باب الرق إذا الجهل بالتساوي في الربويات كأنك علمت في كأنك وقعت في الربا، فلزلف نهانا عن المزابنة والمحاقلة، وقول المحاقلة أن يبع الزراب القمح واستقراء الأرض بالقمح. هذا الحديث حديث صحيح صحيح مسلم وذكر سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس هو دالك قال وأخبرني سالم بن عبد الله ده في نفس صحيح مسلم عشان ما تظنش أن مسلم الله مرسلا كده وخلاص لا وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتع الثمر حتى يبدو صلاح ولا تَبْتَعُ الثَّمَرَ بالتمر. ذا سالم عن رسول الله يبقى إيه سالم ذا إيه ابن عبد الله بن عمر تابعي مرسل برضو الله مرسل لا ده بقى لك وقال سالم ذا الإمام مسلم بيذكر هنا في الإسنا نفسه وقال سالم. أخبرني عبد الله مين عبد الله أبو عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عبد الله بن عمر سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه سمعوا عن زيد يبقى في اثنين من الصحابه هنا صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انه رخص بعد ذلك في بيع العاريه بمط ولم يرخص في غير ذلك انه رخصة من ايه من العزيمة من العزيم. فلما يرخص في بيع العرية ما هي العرية هي الصورة اللي احنا هي, العرية هي الإنسان إنسان يعري لإنسان أنه خد النخلة دي كل البلح اللي عليها خلال السنة اللي جاية طول ما البلح مورد كل منه وبعدين يجي هذا اللي, اللي الفقير داخل طالع على صاحب المحقل داخل زهق منه كل شوية داخل طالع اسمع البلح ده أنا أشتري منك حديك مكانه تمر خد تمر ما تدخلش طالع عليها كل شوية هنا الأصل إنه قال له أنا وهبتك هذا خلال السنة كل البلح اللي على هذه ولكن هذه المعروف يأتي بالمنكر فيجي هنا لو الأمر إنه فضل حكم على ذلك الناس هتزل لو والله فأنا مطلع عليه عريسي اللي هطلع هيعرفني فاير داخل طالع عليا ما لا فداء الشريعة بالرخصة فرخصت وهذا مضحنة ربنا سبحانه الربا حرام وهذه الصورة صورة صورة بيع التمر بالرطب حرام لكن جاب في العرية عشان مصالح الناس وما الناس عن اعطاء الفقراء العوالي يقول لك لا لك حيلة بعد كده ان انت تخرج منه ايه الحيلة عامل ايه يقول لك ان اشتري لانت تدهوره ودينه مكانه يبقى والله يخد مئة كيلو تمره كلهم السنة بحلها وسب لي النخلة بتاعتي متعدش داخل طريق عليه يبرخص في ايه في العراية رخص في العراية هو <تصفيق> شرح العراية والتدخيص في قدرة إيه منها فالغرض هنا أن الحديث لما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رخص في العراية دل على أنه منع من, إيه؟ من الربا في ذلك من المزابنة ومن المحقلة بهذا صحيح فدبلو طريق تاني عن عبد الله بن عمر يدل على المعنى الأول لكن الصورة الأولى عن سعيد المسيب صورة المرسل لكن شكون المرسل يكون ضعيفا هنا لا بجاء عن عبد الله بن عمر متصلا بالمعنى نفسه إذا هنا جاء عن سعيد بن سعيد وجاء عن سالم وسالم رواه عن عبد الله بن عمر اللي هو أبو إذا هنا الـ الـ السقط في الحديث المرسل يكون بسقوط الصحابي الصحابي أو من فوق التابعي لا يعني هو بيحترط قد يكون من فوق التابعي زي هذه الرواية إنه صحابي عن صحابين آخر أو التابعي روا عن صحابي إن هذا الصحابي روا عن تابعين كبار التابعين فأخذوا هذا منه يقول من فوق التابعي المرسل عند الفقهاء والأصوليين المرسل يعني بيقول لك عند المحدثين يقول لك سقوط الصحر أو سقوط من فوق التابعي عند الفقهاء والأصوليين كأنه بيقول لك المرسل اللي هو الحديث الذي سقط منه أسناد فأرسله واحد عمن لم يره أو لم يسمع منه فلسورة المرسل هي سورة المنقطع إلى هنا صورة المنقطع ورسم مرسل عن رجل وفي الأصول رسمه بالحديث المنقطع إذا هنا أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم كل مقاطع مرسل على أي وجه يكون رسم قطع عن الرضولي وعند الأصولين يسمونه بيل ورسي يقول لك هذا الحديث المنقطع عند الأصوليين يقول لك هو أيضا من المرسل على المعنى اللغوي في دلالته كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه هذا عند الفقهاء والأصوليين وعلى هذا مذهب الخطيب البغدادي أيضا حكم المرسل في سطر الاسناد ولا ما المرسل في سطر في الاستادب على ذلك المرسل منقسم الضعيف من قسم الضعيف هل اتفاقا هذا شوف يقولون المرسل في الأصل ضعيف مرضون لفقده شرط لفقده شرط مشروط القبول وهو اتصال السند ولجهة بحاجة الضاوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي إنه ممكن التبعي أخذه عن تبع آخر المانع عن عن آخر لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والافتداد به هل يحتد به المرسل ولا لا يحتد به لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السنة لأن الغالب أن يكون الصائف منه الصحابي والصحابة كلهم علول يعني لو كان فعلا الصائف من المرسل هذا الصحابي والصحابة كلهم علول لو رأينا أن هذا الله من التابعين مع التتبع له لا يسقط إلا صحابيا يقبل من هذا الذي يعني العادة إذا سألوه عن يقول عن فلان من الصحابة وعن عن فلان من الصحابة زي ما كان بعضهم يقول إذا حدست عن صحابين واحد فهو فقط الذي سمع منه فإذا لم أذكر فقط سمعته من كثير هنا إذا كان هذه القاعدة بتاعته إذا ذكر صحابيا واحدا يبقى سمع من هذا الصحابي وإذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سمع من كذا واحد قاعدة عنده تتبع علم هذا من خاله على ذلك يقبل منه هذا الحديث المرسل طب العلماء أبلوا كده مطلقا ولا ردوا مطلقا ولا توسط فيه البعض يقول لك العلماء منه من قال إنه ضعيف مردود وده المحدثون أو كل المحدثين يقولون بذلك إنه من قسم المرسل لا يقبل الحديث المرسل طبعا من هو إسنان واحد وإسنان مرسل ولا يحتج به ليه قالوا الجهل بالساقص في الإسنادي أن مين اللي رواع عن مين التابعي نقول التابعي بيروي عن مين عن صحابي لكن ممكن يكون رواع عن تابعي ممكن يكون رواع عن تبعي ونعرفش من هذا التابعي الأخر الذي رواع عنه ومدى عدالة هذا إبعى على ذلك قالوا برده القول الثاني إنه يحتج به يحتج به لذا ذكر هنا صحيح يحتج به مش حيتال بقى انه صحيح ولكن قالوا انه من قسم المحتج به لانه مش ممكن حايبلغه درجه الصحه اصطلاحا لصائت من واحد حيكون صحيحا ازاي اصطلاحا ولكنه من قسم الايه الذي يحتج به هذا ال... من يحتج بالحديث المشرك اكثر فقهاء اكثر فقهاء يستعملون هذا الحديث منهم الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك واحمد والشافعي ايضا بس بشروط بشروط عند الشباب